ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم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 تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا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 أعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 فَآالِب عَهُم وَتَظِل إِهُ مُ